بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحضور الكريم ومن خلالكم ومن أرض الدوحة أرض الخير والسلام أحيي جميع السادة الذين يشاهدوننا الليلة عبر قنوات فضائية فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وتعينتم بكل خير ومسره يسعد مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية أن ترحب بكم جميعا ضمن هذه الخيمة والتي تحمل شعار نسائمُ الخير، فمرحباً بكم، وطيبتم وطابم مشاكم، وتبوءت من الجنة منزلة. الحمد لله وصلي وسلّم على نبيه ومستفهه وعلى آله وصحبه يوماً وليه. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان، وفي هذا الشهر الكريم، وجمعنا بهذه الوجوه الطيبة. ثم أثني بالشكر الجزيل، وأنا أقتنص هذه الثواني السريعة لأشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر مؤسسة الشيخ عيد آل رحمه الله تعالى التي أقامت مثل هذا الملتقى الذي وصل صداه بفضل الله إلى أرجاء المعمورة اليوم نحن عددنا ربما لا يتجاوز الألفين أو الثلاثة لكن أبشركم أن الملايين سيستمعون إلى مثل هذه اللقاءات أو مثل هذه اللقاءات ولقائنا الذي سيكون مع الشيخ محمد حفظه الله فهذه من عاجل بشرى المؤمن وأسأل الله تعالى أن يجعله مباركين أينما كانوا من أعظم ما يقتنص المرء في هذا الشهر الكريم أن يعيش مع آيات الله عز وجل وقدمت بهذه المقدمة حتى أؤكد على هذا الموضوع حتى يرتبط وقتنا وترتبط حياتنا بكتاب الله جل وعلا لا أن نقرأه في مثل هذه اللقاءات فقط نحن نقرأه حتى نفهم معانيه حتى تتعلق قلوبنا بآياته حتى نعيشه أو نعيشه واقعا عمليا فأسأل الكريم المنان بذيع السماوات والأرض والإكرام أن يجعلني وإياكم ومن يشاهدنا ومن يستمع إلينا من أهل القرآن إنه ولي ذلك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دُونِهِ اليم ملتحدا Acbır nefse k me aldinin yedgön Rabbim bil ghadat ve al gshi yedgön vaja. Acbır nefse k me aldinin yedgön Rabbim bil ghadat 121- ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 122- واتبع هواه وكان أمره فرقا 123- وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعددنا للظالمين ناراً واحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما بئس الشراب وساءت مرتفقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرى وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجر وأسبل على العاصين سترى هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأمناكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم في مجلس نسأل الله تعالى أن نكون فيه ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حضوركم إن نجاح هذه اللقاءات وإبداع هذه المحاضرات ليس بإعداد الخيام ووجود المكيفات أو تركيب الميكروفونات ولا بوجود أيضا من يتحدث. إن الإبداع الحقيقي والنجاح الحقيقي هو بحضوركم أنتم واجتماعكم ولو أني جلست على هذا الكرسي ولم أرى أمامي إلا خمسة أو ستة لن الأخوة وقست أن المخيم غير ناجح بسبب أن الحضور قليل ما دام أن هذا الحضور الكثيف المجتمع الطيب الذي حضر طلبا للفائدة وحرصا على إنعاش مجالس الذكر وإذكاء, وإذكاء طيبها وحرصا على الاستفادة فأسأل الله تعالى أن يجعل حضورنا هذا واجتماعنا هو نصر للإسلام وأن يأجرنا الله تعالى عليه وأن يجعل الله تعالى جائزة عند تفرقنا أن يقال لنا قوم مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أسأل الله أن يجزيكم أنتم وأن يجزي كل من كان السبب في إقامة هذا الملتقى خير الجزاء سواء الإخوة في وزارة الشؤون الإسلامية أو الإخوة في مؤسسة عيد أو الإخوة من الداعمين الأخيار لمثل هذه المحي... المخر المحر... مثل هذه المحاضرات في هذه المخيمات وأسر الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا القبول في هذا الشهر الكريم أيوة نحبها الكرام خلال هذه الخمسين دقيقة سأقف معكم على حديث من أعظم أحاديث حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى أبو داود والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بع الأصحابه يوما فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ مني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن يسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم يقول من يأخذ هذه الكلمات الخمس سأعطيه خمس وصايا، فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن أنت مطالب أنك إذا حفظت شيء من الحديث أو الفضائل أن تعمل بها أنت ابتداء إذا كنت أنت تتكاسل عن عملها أو لا تستطيع أن تعملها مثل إنسان مشلول ويحفظ حديثا في فضل المشي إلى المساجد مثلا فهو لا يستطيع أن يعمل به لكنه يعلم غيره أن يعمل يقول عليه الصلاة والسلام هنا من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله قال أبو هريرة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه فوضعت يدي في يده قال فجعل يعدهن بأصابعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمسك أصابع أبي هريرة ويعد واحد اثنين ثلاثة أربعة يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا وهو يتكلم مع أبي هريرة السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطي أبا هريرة هذه الوصايا لماذا هو صلوات ربي وسلامه عليه حرص على أن يضع يده في يد أبي هريرة هذا أيها الأفاضل يسميه العلماء الاتصال العاطفي في التوجيه كيف؟ يعني أنا لما أريد أن أوجه أحدا بشيء مثلا واحد أريد أن عن بره بأبيه مثلا فجئت قلت له السلام عليكم قال عليكم السلام فيدي في يدك قلت كيف الحال عساك بخير ثم ربما وضعت يدي اليسرى أيضا فوق يده حتى شعر بنوع من الحميمية بيني وبين ثم قلت يا أخي من أوسع أبواب الجنة بر الوالدين والإحسان إليهما والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بر الوالدين ينسئ الله تعالى به الأثار ويبارك الله تعالى به في الرزق ويبسط الرزق هذا الاتصال العاطفي بيني وبينه يجعله أكثر تأثير لذلك الشاب الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا والحديث مشهور قال إئذن لي بالزنا فقال عليه الصلاة والسلام ترضاه لأمرك ترضاه لأختك إلى آخرة فلما كان في آخر الحديث قال ذلك الشاب يا رسول الله ادعوا الله أن يطهر قلبي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم طهر قلبه وخلاص لا قال تعال الآن حتى أؤثر فيك لا بد يكون بيني وبينك اتصال عاطفي قال تعال فأقبل فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره ثم قال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه ويده, ويده على صدره يقول الشاب لقد دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شيء أحب إلي من الزنا وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا هذا الاتصال بلا شك له تأثير أنت لما تريد أن تنصح ولدك ثم تأتي لي وتضع يدك على كتفه مثلا أو إن كان صغيرا وضعته على فخذك ثم قلت يا ولدي ما يجوز أنك تقول مثل هالكلام لا يجوز أنك تسب مثل هذا السب الذي سببته بأخيك ونحو هذه العبارات كلما كان هناك نوع من الاتصال العاطفي صار أكثر تأثيرا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من يأخذ عني هذه الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة أنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام واحد اثنين ثلاث لا قال مد يده فأبو هريرة وضع يده في كف رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده وهو يقصد صلى الله عليه وسلم زيادة التأثير فيه طيب ما هذه الخمس كلمات المهمة المؤثرة التي اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمها أصحابه ولأجل أن ينقلوها هم إلى غيرهم قال عليه الصلاة والسلام لو تجيب لي حامل هذا سوي خير قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وهو لما مد أبو هريرة يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد أبو هريرة ووضعها في يده، ثم جعل يعده النبي يده. قال له اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك. تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب تعالوا أيها لفاضل نقف مع كل وصية من هذه الوصايا في ثمان دقائق قال في أولها اتق المحارمة تكون أعبد الناس بمعنى المحارم جمع محرم ليست الطاعة لله والعبودية لله أيها الأفاضل هي فقط أنك تصلي الضحى وتصلي التراويح ثم إذا عرضت لك شهوة لعينك أو شهوة ليدك أو لفرجك أقدمت عليها وأقبلت عليها وتسارعت إذا ما هو تأثير العبادات في قلبك لو كان لتلك العبادات تأثير وإيمان في القلب لما أقدمت على المعصية بذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن بمعنى لو أنه مؤمن لكفه إيمانه عن الحرام قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم وهو ينهبها يعني الإنسان الذي يغتصب المال من الآخرين قال وهو مؤمن كلما كان الإيمان متمكنا في القلب صار الإنسان أكثر على أن يبتعد عن المعاصي لذلك لما ذكر ابن الجوزي رحمه الله قصة يوسف عليه السلام وكيف كان شابا عزبا غريبا خادما وهو أمام امرأة غاية في الحسن والجمال وقد غلقت الأبواب ومع ذلك تدعوه إلى شهوة قل من الرجال من يصبر عنها ومع ذلك لما أقبلت عليه يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ويبدأ يهرب وهي تتعلق في ذوب حتى مزقت قميصه يقول ابن الجوزي هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين يقول العبودية والإيمان يظهر عندما يكون أمامك معصية وشهوة أنت قادر على أن تقبل عليها ومع ذلك تمسك نفسك عنها هنا تظهر العبودية لله ليس في صلاة ركعتين المنافقون يصلون الركعات وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يصلون أهم شيء وإن كانوا كسالة إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم أنهم منافقون لأنهم إذا خلوا بالمحارم انتهكوها كلما كان الإنسان متمكن الإيمان من قلبه استطاع أن ينصرف عن المعصية أذكر كان لمحاضرة قبل أيام في إحدى دول الخليج فتكلمت عن هذا الموضوع ثم طلبت من من الحاضرين أمثلة واقعية تتكلم فعلا عن التقاء الحرام فقام الشاب قال يا شيخ أنا مجموعة من زملائي أرادوا أن يسافروا إلى أحد البلدان وهذا البلد يكثر فيه أنواع من الفجور والمعصية قلت يا شباب أنا سأذهب معكم لكنني أشترط ألا نذهب إلى أماكن فيها فاحشة أماكن فيها خمر يعني حذرهم من ذلك قالوا خلاص لكذلك نذهب يعني نتمشوا ومطاعم وأسواق يقول فذهبنا ففي ليله من الليالي فاجأوني أنهم توجهوا إلى ماكن التي فيها نوع من الخنا والكبائر قلت يا شباب أين اتفاقنا اتفقنا أن ما يكون عندنا هالأمور يقول فقالوا طيب احنا شباب تعال نستمتع فتركتهم وصعدت إلى الشقة وأقفلت على نفس الغرفة يقول مضى بعض الليل ثم تفاجأت بهم قد دخلوا الشقة وأسمع أصواتهم وأصوات مجموعة من الفتيات فعلمت أن عندهم نوع من المنكر سيفعلونه في الشقة فقمت تأكدت أن الباب مكفول ورجعت لأنام يقول فأقبلوا يطرقون عليه الباب قلت والله ما أفتح الباب أبد قالوا افتح الباب احنا نبغى شاحن الجوال بس بناخده قمت وفتحت الباب يأخذون شاحن الجوال يقول أول ما فتحت الباب دفعوا فتاة إلى داخل الغرفة وأخذوا المفتاح بسرعة وأغلقوا الباب من الخارج وهم يضحكون وكانوا قد جعلوا لها مالا على أن توقعني في الفاحشة يقول بدأت أقول افتح الباب يا كذا يا كذا افتح الباب حرام عليك يا شباب وهي تتعلق فيه وبدأ الشيطان يتمكن مني وهي تحاول أن توقعني فيما أرادوه منها هم يقول فلما رأيت أن الشيطان بدأ يحضر وهم يضحكون في الخارج وصاروا كما قال الأول يقول الشاعر يقول ودت يقول مثل يقول ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين يعني أحيانا الواحد لما يشوف واحد نظيف وهو ما يستطيع أنه يكون مثله نظيف لأن متبكر الشيطان منه يبدأ يحاول أنه يجعل مثله وسخ في المعصية وفي المحرم مثل ما ذكروا قال عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي مرة في الليل يعز في المدينة فمر ببيت فسمع في هذا البيت صوت غناء وطرب فأخذ كسرة فحم من الأرض وأشار بها على الباب فلما أشار على الباب ومشى خرج صاحب البيت فرأى الإشارة فعلم أن عمر سيحاسبه من غد المفروض أنه أخذ خرقه ومسحها وتاب لا الرجل لم يفعل ذلك أخذ كسرة الفحم وبدأ يدور على بيوت الجيران ويضع العلامة عليها كان يقول أنا أتمنى أنهم كلهم مثلي ليس فقط أنا يقول لما أكثرت عليها الفتاة حتى أدفعها عن نفسي قلت لها أنا عندي إيدز أنا عندي إيدز والله تقربين مني ترى يصيبك الإيدز انتبهي إيدز إيدز يقول فتفاجأت أنها ما خافت قالت عادي عندك إيدز من متى قلت عندي إيدز من سنة كاملة يعني متمكن مني قال طيب عادي أنا عندي الإيدز من سنتين طب بالتالي هوا سوا يعني ما في مضرة عليك ولا عليك يقول فلما قال ذلك صرخت بأعلى صوتي وطرقت الباب يا شباب ايدز ايدز وبعض الناس مثل ما قال عثمان رضي الله عنه لا يزعه القرآن ما يزعه إلا السلطان بعض الناس تقول له هذا حرام ولا يجوز وهذا يعاقبك الله عليه ما يتحرك تقول له ترى ايدز وهربس وسيلان ومدري ايش يبدأ ينتفض من ذلك يقول فبدأت أطرق الباب وقول يا شباب ايدز ايدز فلما قلت ذلك فتحوا الباب وطردوا من كان عندهم فالمقصود لولا أن الله تعالى جعل في قلب هذا الشاب إيمانا فعلا يدفعه عن هذه المعصية وإلا لكان وقع في وقع فيه لذلك النبي عليه الصلاة هنا يقول اتق المحارم المحارم التي بالفرج المحارم التي بالبصر المحارم التي بالسمع المحارم التي تمشي إليها أو تلمسها بيدك أو تتكلم بها بلسانك اتق المحارم تكن أعبد الناس أعبد الناس هو الرجل الذي يجلس أمام التلفاز ومعه الريموت كنترول ويمر على شيء محرم ويتقيه ويغير إلى شيء آخر حلال نقول هذا أعبد الناس الإنسان الذي يستطيع أن يكتسب المال من حرام ومع ذلك يترك هذا الحرام مع قدرته عليه ومع أنه مال الرابح هنا يكون أعبد الناس في المال أعبد الناس في النظر أعبد الناس في الصلاة أعبد الناس كلما تمكن الإيمان في القلب استطاع الإنسان أن يتقي المعصية فيكون بإذن الله تعالى أعبد الناس ذكر من الجوزي أيضا قال عن رجل ذكره في كتابه ذم الهوى قال كان هناك رجل في دمشق وكان يشتغل بائع بسيط يبيع مراوح هذا اللي تصنع من سعف النخل يبيعها يعني يترزق ف. طرق الأبواب ويمشي فكأن امرأة أطلت من أحد البيوت وأعجبت به وقالت طيب تعال ادخل لأرى البضاعة التي عندك جاء الشاب هذا ووضع البضاعة وبدأ يشرح لها فوضعت البضاعة على جنب ودعته إلى الوقوع في المنكر فاتق الله حرام قالت والله لا أصرخ الآن وأفضحك عند الناس كله ولن يقولوا أني أنا اللي أردتك بيقولوا أنت الذي هجمت عليه في بيتي والله ما يكون حارك إلا السجن ولا القتل فلما رأى ذلك قال طيب ائذني لي إلى الخلاء حمام فدخل إلى الحمام وهي ظلنت أن يعني يقضي حاجته دخل إلى الحمام فرأى الصندوق الذي فيه الأذى والغاءط فأخذ بطرف يده ورطخ ملابسه ورطخ يديه وخرج عليها فلما رأته طابت نفسها وقالت مجنون مجنون ثم طردته من البيت يقول وجعل الصبيان يسيرون وراءه يحذفون بالحصى يقولون مجنون مجنون فلما وصل إلى بيته اغتسل لقرب الجوزي ولم يزل يشم من جسمه رائحة المسك إلى أن مات ترى يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والله المال المحرم الذي تتركه لتكون أعبد الناس يعوضك الله خيرا منه المرأة التي تتركها اتقاء الله يعوضك الله خيرا منها المجلس الذي تدعى إليه ودك تحضر حفله ولا وليمة ولا أي شيء وفيها نوع من الأنس والفرح لكن فيها محرم فتتقيها يعوضك الله خيرا منها اتق المحارم تكون أعبد الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام ورض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله تعالى قسم لك عندك ولدين وبعدين خلاص ما يأتيك أولاد الحمد لله أنت أغنى الناس أنت أحسن من غيرك لا تنظر إلى نفسك دائما نظرة الفقير المسكين اللي هذا عنده عشرة عيال وهذا عنده عشرون, عشرون ولدا وأنا ما عندي أحد لا اقتنع بما ارضى بما قسم الله لك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام فجرر بما هو كائن الى قيام الساعة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق مقادير الخلائق كم عندك من أولاد كم عندك من أموال ماذا سيصيبك من أمراض أين ستسكن ما هي السيارة التي ستركبها إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والذي يتأمل يا جماعة يجد أن الله عز وجل قسم الأرزاق بين الناس كما قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات قد يعطي الله تعالى هذا الإنسان مالا لكن يأخذ منه الصحة يصبح مشلولا وهو يملك له مليار ولا مليارين قد يعطي الله تعالى هذا الإنسان صحة قوية لكن يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق قد يعطي الله تعالى هذا الإنسان ذكاء خارقا لكن يأخذ منه البصر قد يعطي هذا بصرا نافذا لكن يأخذ منه العقل نحن قسمنا بينهم معيشتهم أنت انظر إلى النعمة التي وسع الله تعالى عليك فيها ولا تنظر إلى ما هو أقل من غيرك مرة دخلت إلى كان عندي محاضرة في الطائف فالطائف فيها مستشفى هو ربما أقدم مستشفى في دول الخليج للأمراض العقلية مستشفى شهار فدخلت قلت خلني يعني أزور بعض المرضى وأعتبر كلمت المدير ذلك الحين ودخل بي مربي على عدد من المرضى مررنا في ممر سيب وإذا في غرفة على يمين مغلقة وفيها الباب فتح الشبر في شبرين تقريبا ف... والغرفة كلها باللون اسفنج وفي واحد داخل يأشر و... قلت الدكتور يا دكتور ما هذا قال هذا مجنون قلت يا أخي أدري أنه مجنون لكن أنا في مسجفة مجنين لكن ليش هذا ساجنين في الغرفة قال هذا يصاب بنوبات صرع وإذا رأى أمامه جدار يبدأ يضرب الجدار بقبضة يده يضربه برأسه يضربه بركبته كذا مجنون فما في حل إلا أن نسجن في هذه الغرفة اللي كل جدرانها استنت قلت الحمد لله الذي عفان من التلاك به مضيت ومررنا بغرفة أخرى يمكن عشرة في عشرة متر تقريبا وفيها يمكن ثلاثين ولا أربعين أيضا من هؤلاء يعني فاقد العقل وإذا من بين المتماعة ثلاث مربوطين على كراسي منذ أن يصبح إلى أن يمسئه مربوط مرينا بالغرفة الثانية وإذا مجموعة أيضا من هؤلاء كل واحد على حال هذا يأذن وهذا يغني وهذا يرقص وهذا يسولف وإذا من بينهم رجل يمكن عمره قريب من الخمس وخمسين سنة قد شعره شاربه ورأسه وإذا هو عاري كما خلقه الله قلت يا دكتور تقل الله هذا لا يجوز حتى لو كان ميتا لا يجوز أن تكشف عورته كيف هو حي مسلم حتى لو فقد العقل ما يجوز قال يا أخي هذا إذا لبسناه ملابس يبدأ يعضها ويبدأ يخنق نفسه بها ما في أمل ولا نرتاح إلا لما يبقى هكذا عاريا صيفا وشتاء. قلت الحمد لله الذي عطاني مبتلأ كما خرجت قال لي الدكتور يا شيخ محمد قلت نعم قال ترى من بين الذين مررت بهم رجل تاجر كبير يملك قريب من 300 مليون وأصيب بلوثة في عقله من سنتين وعندنا مرمي من ضمن المرضى الذين مررت بهم والآن أولاده عندهم معاملة في المحكمة لأجل تقسيم هو حي؟ فقلت سبحان الله هذا المجنون لو قيل له الممرض اللي راتبه 700 ريال اللي يجرك من يدك ويغير حفاظتك وتقلك الحمام ويطلعك منه لو قيل بنعطي الممرض هذا 300 مليون اللي عندك اللي تعبت وانتج نعطيه ثلاثمائة مليون ونعطيك ربع عقله بس لن نعطيك عقل المرض هذا كله لا نعطيك فقط ربع عقله لوافق وبصم بالعشرة وفرح بذلك وعدها بيعة مربحة بالنسبة إلي لذلك ارضى بما قسم الله لك كم يوجد من أقوام واحد ما يقدر يحرك يده ولا يحرك رجله ولا لا يتحرك منه إلا رأسه أو عينه مرة ذهبت إلى أحد المستشفيات مستشفى عندنا اسمه مستشفى النقاها فإحدى الغرف كان فيه واحد يصرف ويصيح فمعنى واحد من الشباب ودخل فرأى واحد من المرضى مبتج على السرير وهو يعض شفته لأن مشروش للرباعي فيعض شفته من شدة الألم والممرض بجانبه يرتب أشياء تاركة يقول صاحبي فقلت الممرض اتق الله يا أخي هذا قاعد يتألم عطه مسكن ولا عطه أي شيء فقال الممرض هو قاعد يصب كذا أشياء قال لا, لا هذا عادي هذا بعد كل وجبة غداء أو عشاء أو فطور لازم يسرغ كذا هو قاعد يشتغل تاركه قلت كيف وجبة غداء طيب يا أخي لا تعطوه شيء اندسما أعطوه شيء خفيف أعطوه شوربة أعطوه يعني خضار مهروسة يقول فضحك الممرض قال إيش خضار مهروسة هذا الرجل عنده تلف في الأمعاء وعنده شلل رباعي وعند التلف في الأمعاء في جزء من الأمعاء يقول فحتى يمشي الطعام من بين الأمعاء الأولى إلى الأمعاء الثانية ويمر بالجزء التالف يصاب بألم مدة ساعتين بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء ووالله لا يدخلوا إلى بطنه فطورا أو غدا أو عشان إلا كأس من حريب بس يدخلونه عن طريق الأنابيب في الأمعاء ارضى بما قسم الله لك اللهم عليك لو يأتيك واحد الآن بعض الشباب ربما أصيب بشيء في يده أو في رجلها أو في, في, في بعض أجزاء جسده وعمل من ذلك قضية ارضى بما قسم الله لك من مالك ارضى بما قسم الله لك من ولدك ارضى بما قسم الله لك من قضيفتك من صحتك من حسنك وجمالك وحسبك ونسبك انظر لا تتطلع إلى حاجات الآخرين يقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يقول الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ليس كل ما مشى الإنسان وراءه السيارة قال يا أخي أنا ما عندي مثله مر على هالبيت قال يا أخي آه عندي مثله رأى هذا لابس ساعة جيدة ولا ولا معه جوال جديد ولا لابس حذاء جيد قال يا ليت عندي مثله ذاك متزوج كذا وعنده كذا من أولاد قال يا ليت عندي مثله هذا كرات متزودة خمسين دولار قال لا تمدن عين أن تعد نفسك بهذا لا تمدن عينيك إلى ما به أزواج منهم القناعة كنز لا يفنى النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أن نفسه اشتاقت إلى هذه الأمور صحيح الإنسان يبحث كما قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أصحابه بالتكسب وما شابه ذلك لكن أرض بما قسم الله لك تكن مؤمنا تكن أغلى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان إلى الجيران تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلب لما عنده بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه كان له جيران حتى من اليهود وكان يحسن إليهم كان له جار يهودي خياط جار يهودي خياط يعني ليس من ليس يهوديا له شأن في قومه وبالتالي نقول ما دام أنه له شأن إذن استجابة النبي عليه الصلاة والسلام لدعوتة ودخوله إلى بيته سيكون في تأثير في قومه لا هذا رجل خيانت بسيط من قومه ودع النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الطعام ما هو ما وضع على النبي عليه الصلاة والسلام لحما وتريدا قد وضع له خبز شعير وإهانة سنيخة الإهانة السنيخة يا جماعة هو السمن المتغير اللي لما تأكلت تشعر برائحة يعني غير جيدة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكلها السمن الخبز وشكر على ضيافته وخرج ما هو جاري ولما مرض الغلام اليهودي خرج صلى الله عليه وسلم إليه ووقف عند رأسه ودعاه للإسلام يا غلام قل لا إله إلا الله حتى دخل الغلام في الإسلام كل هذا إحسانا إلى ذلك الجار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذبح شاتا في بيته فقال لأهله وزعوا على الجيران يعني من باب الإحسان إليهم فلما رجع إلى بيته أول سؤال سأله قال رضي الله تعالى عنه أهديتم جارنا اليهودي شفت ما تذكرنا اليهودي قال أهديتم جارنا اليهودي قالوا لا قال اقطعوا له منها اقطعوا له منها اللحم واعطوه له والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول موصيا أصحابه موصيا نساءهم يقول يا معشر نساء الأنصار لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه حافر لا تحقر أن تهديه ويقول صلى الله عليه وسلم يا أبادر إذا طبخت مرقة إذا طبخت لحم وضعت عليه ماء وطبختها ليصبح مرق يقول إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك يعني بدل ما تحط مثلا على اللحمة فقط اللحم تحط كاس ماء ضع ثلاث كاسات ماء وأعطي جيرانك إن لم تعطيهم من اللحم أعطيهم على أقل من هذا المرق قال وتعاهد جيرانك ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله قالوا كان بجانبه شاب يسكر وأبو حنيفة ينصحه دائما وهو لا يستجيب له ولا ولا يترك ما هو عليه من السكر يقولون وكان الشاب هذا إذا سكر يصيح بأعلى صوته ويقول أضاعوني وأي فتن أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري ما شاء الله أنت الآن سكران وأضاعوك أنت أهل للضيع عارف. ثم أي ثغر ستسد أنت وأي كريهة وقتال تحضره وأنت سكران لكن إذا سكر رأى نفسه أن أقوى جندي وأقوى قائد وبدأ يردد أضاعوني وأي فتن أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري يخلو الليلة من الليالي هو يزعج أبا حنيفة كل ليلة ليلة من الليالي أراد أبو حنيفة أن ينام فما استطاع ينام لأنه ما سمع الصوت اللي يسمع كل يوم فسأل أهله قال اليوم الشاب ما سكر شو الصهر اليوم ما في أضاعوني وأي فتن اليوم العرضة ما سمعناها قالوا الحمد لله فكنا الله منه قال وين قالوا سجن قال سجن في إيش قالوا سجن في دين <تصفيق> عليه دين ما سدده فسجن يقولون فقام أبو حنيفة من لحظة ومضى إلى السجن وأقبل إلى السجان قال عندك فلان مسجون قال نعم قال من صاحب الدين قال صاحب الدين فلان كل يطلبه فلوس ولا سدده وسجن قال فإني ضامن للمال أنا رجل تاجر أبو حنيفة كان يشتغل في البز في الخز وغير في الملابس والقماش قال أنا رجل تاجر وأنا أضمنه أخرجه الساعة الآن ما يبيت اللي في بيته قال يا أبا حنيفة قال أنا أضمن خلاص أنا أضمن المال لكن لينا لا يمسي إلا, إلا عند أهله يقول ففتح السجن وأخذ أبو حنيفة بيد الشاب وقال له أضاعوني وأي فتن أضاعه أترى نضيعناك وأنت جارنا في اللطف يا أخي يقول أنت تقول كل ليلة ضيعوني ضيعوني ها ضيعناك وأنت جارنا يقولون فأصبح الشاب بعدها من كبار تناميدا بحنيفة شوف هاللطف هذا مع الجار يا ربما لو كان واحد مننا قال يا رجال قطيعة الله يفكك من الحمد لله هذا سكران وسكير وعربيد الحمد الله لي الله خلصنا من تعامل الإنسان مع قلوب الناس يأسرهم أسرًا وهذا التعامل يعني أيهما أحب إليك يعني يبقى الشاب في السجن أسبوعين ثلاثة حتى يسد ثم يطلع ويكمل كل يوم سكره ولا أن أبا حنيف ينتصر على نفسه ويحسن إليه بالتعامل الحسن ويستطيع أن يجذبه إليه كلما كان الإنسان محسنا إلى الآخر تأثر به أكثر أعرف واحد من الشباب يعني فيما يتعلق بالإحسان إلى الجار أحسن إلى جارك تكون مؤمنة الإيمان ليس فقط بالإكثار من الصلاة والصوم الإيمان يا أخي أيضا بتعاملك مع الآخرين هذا لا بد أن إيمانك يؤثر في ذلك واحد من الأخوة كان في ألمانيا وما أدريش كان عنده دورة أو دراسة أو شيء فتعرفون عموما هناك في في أوربا الجيران ليس بينهم ربما إلا يعني المعاملة العامة يعني Good Morning Good Evening وصباح الخير صباح النور وخلصنا فالغالب ما عندهم يعني ما عندنا ولله الحمد يعني أحيانا إهداء طعام ولا ضيافات ولا نحو يعني ترى في المسجد كل صلاة وبالتالي تكون معه علاقة ذاك ما يراه في صلوات خمس وهذا يعني يذهب العمل الساعة الفلانية وهذا يذهب ساعة أخرى وما بينهم اتصال وليس هناك مسجد يجمعهم كما أن المسلمين الجيران يجمعهم المسجد المهم هذا الجار سافر وصاحبنا هذا المسلم ما يدرين هذا الجار سافر أساسا فيقول حظ من الجرائد التي تأتي يوميا بدأت تتكوم عند بابه ما أخذها يعني جريدة اليوم وجريدة أمس وجريدة قبل أمس يقول فسألت بواب العمارة قلتها فلان هذا لا يكون ميت في عم في شقته قال لا لا هذا مسافر عند دورة يقول فقلت في نفسي طيب هل جرائد يعني ترمى هكذا وهو دافع عليها فلوس اشتراك فأخذتها أجمعها له يقول كل ما جاء جريدة كل يوم أخذ جريديتي جريدة واحد جريدة في الدولاب وجريدي أقرأها يقول فلما اكملنا شهرين وجاء الشاب جت وطرقت عليه الباب ورحبت فيه وقلت الحمد لله على السلامة وتفضل هذه الجرايد حقتك 60 جريدة وضعتها عنده يقول فتعجب قالت يعني الغريب انك يعني حفظتها واعتنيت من أمرك بهذا قلت والله انا فقط احسانا اليك انا ظننت انك مشترك يعني في مسابقة معينة ولا مشترك في مقال ولا متابع شيء بعدها من دافع فيها فلوس يقول فقال لي اوه انت يعني كنت اقرأها قلت له ما اقرأها أنا نفس الجديدة مشترك فيها انا فليش اقرأه هو نفس العدد لكن انا يعني ترطفا معك احفظ هارك قال طيب انت تبغى فلوس يعني على هالخدمة قال قال عجيب اذا ليش تسويها قال لان ديننا امرنا بذلك والجاري ذي القربة والجاري الجنبي والصاحب بالجنبي وابن السبيل الله تعالى في القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم في السنة أمر حتى بالجار غير المسلم إني يحسن إليه بل النبي عليه الصلاة والسلام جار يضع الأذى كل يوم قدام بيته فلما فقد النبي عليه الصلاة والسلام الأذى يوم من قال وين الجار اليوم ما حط الأذى قال مريض وهذا حب وسارة لأن يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا التعامل الرائع هو اللي أثر فيهم فما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ثم قال ولو كنت تفض غليظ القلب لم من حولك كلما صار الإنسان لينا أحبه الناس يقول فتأثر ذلك الرجل قال ها الدين هل ما أمركم بس بالصلاة والصوم والعبادة وأمور الطلاق والزوج حتى تعاملك مع جارك ما أغفله فلا أدري هل أسلم أو لا لكنه تأثر كثيرا بمثل هذا التعامل وهذا هو الذي يرجو به الإنسان القرب عند رب العالمين كلما أصبح الإنسان فعلا محسنا إلى جاره متفقدا لحاله ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يعني ليس من صفات المؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه بوائقه جمع بائقه وهي الأذى يعني الجار اللي ما يأمن جاره يوم من تجد أن ربما تعرض الوحدة من بناته ولا زوجته ولا يزعجهم بالهاتف ولا ربما أطل عليهم وكشف عوراتهم ونظر إليهم في الحوش ولا ربما آذهب سيارتك اليوم وقفك قدام بابهم ولا كل يوم أولادك غاربين أولاد جارك يقول لا يؤمن لا يؤمن من لا يؤمن من جاره بوائقه ونحن مع الأسف اليوم يا جماعة الناس مع كذرة من شغالهم ودهابهم ومجيئهم ذهب يعني عدد من الاتصالات بين الجيران والروابط التي كنا نراها في السابق يعني انا اذكر قبل قريبا من ثلاثين سنة وخمثلاثين سنة كنت وانا صغير اجلس مثلا في الشارع ان تضري أردن المغرب من الطبيعي انك تجد هذا طالع من البيت معه طفرية عليها الشرب وشوي تسنبوسة ويضرب البيت تاني ويعطيهم اياه بعدين شوي الا هذا الطالع ومودي سمبوسه وشربة ويعطيهم إياه بعد ما أدر الله أمك تناديك تعال خذ هذا عطى جارتنا فلانة وهذا جارتنا فلانة هذا كان موجودا قديما في رمضان وعند المغرب وربما أنتم تذكرونها أيضا أو, أو, أو كثير منكم الآن ما تكاد أنك تجده وتلقى الواحد مغلق عليه الباب وجالس قدام السفرة ينتظر متى يؤذن وربما ليسأل أحيانا عن بعض أحوال جاره لا يعلم بذلك لذلك ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع. أو يبيت وهرويان وجاره عطشان أو يبيت وهو مرتاح وجاره مهموم حرص, حرص الإنسان فعلا على هالروابط أمر مهم يقولون إن دارا لعبد الله بن المبارك أصابته جائحة جائحة يعني نزل به مصيبة واحتاج فلوس احتاج كاش يقولون فنادى على بيته نادى على داره بيبيعها حضرة المبارك عادي عنده وأحد بيبيع بيته قفله يقولون ف البيت وصل إلى ألفين دينار قيمة البيت، فأبى أن يبيع إلا بأربعة آلاف دينار. فقيل له إن البيت ما يسوى إلا دينار تبيع بأربعة آلاف، فقال ألفا دينار قيمة الدار وألفا دينار قيمة جوار عبد الله بن المبارك. أنا والله ما ما أبيعكم هال ال أحجار وهالسقف لا. أنا بيعكم موقع هو جوار الرجل الصالح اللي بيسكن هنا سيجد من الأنس واللدة والكلام الطيب وكف الأذى والتعامل الحسن والهدايا وال... سيجده من هالجار الطيب من جاور السعيد يسعد سعد يقول ألفا دينار قيمة الدار وألفا دينار قيمة جوار عبد الله بن مبارك قالوا علي علم عبد الله بن المبارك بذلك أقبل إليه وعطاه أربعة آلاف دينار وقال له هجلس في البيت لا تطلع شوف هل يعني هذا التأثير فعلا في الجوار الذي كانوا يجدونه والله يا جماعة ما أجمل ما أجمل لو أنت مثلا ذهبت للسوق وشريت حاجات لأهلك مثلا ثم اشتريت معها ولو بشيء يسير ثلاثين ريال أربعين ريال يعني مثلا اشتريت أنت نوع من التمر واللي اشتريت نوع من الفاكهة واشتريت زيادة كيلوين ثلاثة لجاركم وتجد أن إذا وضع مع غدا ونا على نفسي حين أجي مثلا وحط الغداء أحدها نشوف نوع من التمر جديد أنا ما أذكرني شريته للبيت ولا نوع من الفاكهة أنا اللي أتقبل البيت أو مثلا سائق يتقبل لكن معروف ماذا يحضر عادة السائق هالنوع ما يجيبه فتجد أنا جالس أقول مثلا غريب التمر هذا من وين فيقول العيال ها هذا من جارنا أبو عبد الله. والله يا جماعة التمر هذا ربما كيلوه ما يسوانه ولا خمس ريال ولا عشر ريال. لكنه يؤثر فيني. وأقول الله يتزاهر. والله هذا إنسان طيب. والله أن أجوده والله بعد مثلا أسبوع أسبوعين ما أدري لا مطبخ سمك في البيت. أقول ما ما جبت لكم سمك. قال والله جارنا أبو أحمد هو أرسل شرنا عياله وأرسل لنا كيلو سمك. مع أنها ربما لا تكلف لا ثلاثين ريال ولا أربعين ريال لكن لها من التأثير في قلبي شيء يفوق تلك القيمة التي عملها يا أخي فلما تتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة أكثر ماءها وتعاهد جيرانك لما يوضع الغداء عند الجار فيجد مرقا فيقول لمرأته احنا ما عندنا لحم كيف؟ فتقول لا هذا من جارنا فلان فيذوقه هذا الجار وهو مستمتع به وإذا رأى جاره وهو خارج سلم عليه السلام فيه نوع من الود والمحبة والقرب هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى جارك تكن مؤمنا ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحب للناس ما قال وأحب للمؤمنين لا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء أنا أحب لنفسي أني مثلا ما أمرض إذا أنا أحب للناس أنهم ما يمرضون أنا أحب لنفسي أني إذا مرضت أن الناس يزورونني ويجب لي هدايا إذن أحب هذا للناس أيضا إذا مرض واحد أنا أفعله له أنا أحب لنفسي إن ما أحد يغتابني كذلك أنا أحب للناس أني ما أغتابهم أنا أحب لنفسي أني ما أحد يحتال عليه وكان كل كذلك أنا لا أعملها مع الناس مادم إني أنا لا أحبها لنفسي أنا أحب لنفسي إن الناس إذا جاءوني يشعروني بقيمتي وسلمون عليه ويا مرحبا ونحبك في الله إذن أنا أفعله للناس أيضا أنا أحب لنفسي أني لما أكون معي أولادي وأسلم على واحد إن هذا يرحب عيالي الصغار ويشعرهم بقيمتهم إذا أنا مطالب أفعل هذا للناس أيضا أحب للناس ما تحب لنفسك يا أخي شوف جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام له تأثيره لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة لها معنى واحد فقط أو فيها فائدة واحدة فقط لا كان عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الواحدة تستطيع أن تدخل تحتها ربما عشرات أو مئات الفوائد يقول أحب للناس ما تحب لنفسك أنا أحب لنفسي أني واحد إذا سلم عليه سلم عليه مبتسم طيب المفروض أني أنا فعلها للناس أيضا أنا أحب لنفسي إني إذا تكلمت مع أحد أنه ينصت إلي ما هو بنا أتكلم معه هو ينظر في جواله والليل يسأل مع واحد ثاني لا أنا أحب أنه يحترمني يا أخي وألا أتكلم معه ويسمع إلي إذا أنت أحب ذلك للناس بعد أنت إذا تكلموا الناس استمع إليهم وأنصت إليهم وأشعرهم بقيمتهم قدرة الإنسان يا جماعة على أن يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه انا احب ان يؤتى الي الكلام الطيب إذا انا احب ان يؤتى الي الهدية الجميلة انا اوتياتها للناس انا احب ان يؤتى الي كف الادى عني انا ايضا افعل ذلك للناس وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يضرب ذلك مثلا لاصحابه وهذا واضح في قصة الشاب اللي قال اعدني بالزنا اول كلمه قالها النبي عليه الصلاه والسلام لأمك لامك قالنا لا. قال كذلك الناس لا يرضون له يعني كما انك انت لا تحد أن أمك أحد يتعرض لها بالفاحشة يا أخي أحب للناس اللي تحب لنفسك ما دام أنك ما تبغى أمك أحد يتعرض لها لا تتعرض لأمهات الناس هل ترضاه لأختك؟ قال له لا لا ما أرضاه لأختي قال كذلك الناس ما يرضون لي أخواتي كذلك وبال من اللطائف كنت في ألمانيا قبل فترة وواحد من الشباب هناك متحمس في الدعوة فيقول في لي يا شيخ أنا أمارس أساليب متعددة مع الناس في الدعوة عقليا أحيانا وشرعيا قلت له كيف بس عاد أحيانا عندهم خطأ مسكين قال يا شيخ مرة واحد ألماني اسألني يقول لي ليش الإسلام يحرم الزنا يقول فأردت قلت إن قلت له قال تعالى ولا تقرب الزنا لن يقتنع آياته وحديث خلني أقنعه عقليا يقول فقلت له الألماني أترضاه لي أمك قال يس yes. why not يقول يوم قال يس yes. قلت يمكنهم عجوز يلا حسنا خاطر ما عاد. ما ما في حسوفة يعني خلنا نشوف أختي قلت أترضاه لي أختك قال yes. يس <تصفيق> مش مشكلة يقول يوم قال يس yes, yes. اقتنعت سؤالي أصلا خطأ إن الرجل أصلا ثقافته ما عنده شيء يمنعه من إنه يعني, يعني يعرف حلال ولا حرام ولا حتى في عاداته وتقاليده المقصود النبي عليه الصلاة والسلام هنا خاطب الشاب بمثل هذا المنهج، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن ذلك يقول عليه الصلاة والسلام وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمان ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الأخيرة قال ولا تكثر الضحك. ما قال لا تضحك؟ لا الضحك جائز، وأنه هو أضحك والنبي عليه الصلاة والسلام مزح معه أصحابه ولاطفوه ولاطفهم ونكرينهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل لما يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نصلي الفجر في المسجد ونجلس يقول فربما تحدثنا بأخبارنا في الجاهلية يعني مثلا عمر رضي الله عنه مرة يقول قصة عن الجاهلية مضحكة يقول كان عندي صنم صنعته من تمر ما عنده فلوس يشتري صنم خشب. يقول فعندي تمر جاءت التمر وعجنته وصنعت صنم حطيت بطن ورأس ويدين وأعبدوه. يقول فجعت فأكلت يده قلت ثم جعت في الليل فأكلت رجلا ثم جعت آخر ليل فأكلته كله. ويضحكون الصحابة تأكل ربك اللي تعبده. فكانوا يذكرون أحاديثهم التي في بالجاهلية ويضحكون في المسجد. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويقول لهم الله يهديكم في المسجد تضحكون مفروض تدكون وكل واحد ماسك المصحف ما كان يقول كذلك يدرك يا أخي أن الإنسان بشر يحتاج للضحك يحتاج للأنس وساعة وساعة يقول فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسن يلتفت إلينا تارة بعد تارة ويتبسن كلما ذكر شيئا من ذلك وكان صلى الله عليه وسلم هو نفسه يمازح أصحابه يمازح نساءه ما كان عليه الصلاة والسلام يعني جافا في التعامل دائما بل كان يحاول أن يبحث عن يعني الموقف اللطيف الذي يمازح به أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه يمازح به نساءه سواء في سفره أو في حضره مثل قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوجك الذي في عينه بياض كانت تعرف هي بياض قال, قال زوجك في عينه بياض هو يقصد فيها بياض وسواد. المرأة فهمت في عينه بياض يعني أنها أعمى لقول الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وخافت هي الآن تشتكي من زوجها خافت أنه يكون عميان بعد فرجعت وجعلت تنظر في عينه وتفتحها قال يا و يعني ماذا أصابك قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عينك بياض قال ألم يخبرك أن بياضها أكثر من سوادها أعضح بياض وسواد عادة وجعل يضحك وكان هناك رجل من الصحابة اسمه عبد الله وكانوا يدعونه حمارا والأسماء هذه كانت عادية عندهم يعني نحن اليوم عندنا أسماء ذيب صقر ولا نقصد تشبيهها بالحيوان أو الطير إنما نقصد ما في ذلك الحيوان من شجاعة وقوة إن موجود فيك الشجاعة والقوة فكانهم يسمون الرجل الجلد حمارا هذا الرجل كان يريد أن يهدر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا لكن ما عنده فلوس فكان يأتي إلى السوق إذا أعجبه متاع رداء ولا لا أعجبه طعام يقول له تعالى عطني هذا نشريته منك اتبعني لتأخذ ثمنه هذا يمشي وراءه يأخذ ثمنه فكان يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويطرق الباب يقول يا رسول الله هذا الثوب هدية لك النبي صلى الله عليه وسلم يشكره يقبل الهدية ويكافع عليها يشكره ويأخذه ورجع واقف رعي البضاعة يقول يا رسول الله أعطه ثمنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تهدي لي قال ب أنا كني لا أمرك ثمنه يا رسول فيضحك النبي يا أخي يأخذ الأمور ب يضحك صلى الله عليه وسلم ويعطي ذلك الرجل ثمنه ما كان يقول وش هدية تلعب علينا أنت تقول أنا بهديك وبعدين تقول عطافرز خلاص الله تبارك الله ما نبغى هدايا ولا ولا حد أشوف منك شيء لا يضحك معه ويتلطف ويقبل منه المزح وهذا يعني كان من دعبة ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بل كان الصحابة احيانا ربما أقبلوا ومزحوا معه وهو في أجرد المواقف ويجاملهم ليست القضية إني أنا يعني أمزح مع الناس بل حتى لو واحد مزح معي هو يبغاني أضحك أضحك خليه ينبسط يا أخي خليه أدخل السرور عليه قال نكته وتعبان عليها خليه أضحك وكذا عشان كيف يعني الرجل يعني مقلب معين سواه لي أضحك خل خله خله يكيف فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبين نساءه مشكلة يوم من الأيام في حديث عمر رواه البخاري يقول عمر فبالليل بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه يقول وجئت وصليت الفجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام بأشوف ش اللي حاصل يقول فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى مشروبه غرفة صغيرة ووضع عند حارس والناس يبكون يعني تأثرا بحزن النبي عليه الصلاة والسلام فقمت ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت يا حفصة طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا جالس في المشربة وهي تبكي يقول فرجعت إلى المسجد إلا الناس يبكون أجلس إلى الظهر أبكي يقول فقمت وجئت إلى الحارس الغلام قلت استأدم لعمر دخل الغلام يا رسول الله هذا عمر بالباب يدخل ما رد عليه يا رسول الله عمر يدخل ولا لا ما رد عليه يا رسول الله عمر بالباب يدخل ولا لا ما رد عليه قليل النبي عليه الصلاة والسلام كان ضايق صدره من المشكلة وفعلا وقع بينه وبين ساء مشكلة فخرج الحارس قال يا عمر سأذهب الثلاثة ولم يذهب مضى عمر وجلس في المسجد إلا هذا يبكي وهذا نبكي الظهر حصة ما تدري أجلس كذا قام وجاء قال استأذن لعمر دخل يا رسول الله هذا عمر ما رد عليه عمر يا رسول الله جاء مرة ما رد عليه عمر يدخل ولا ما رد عليه خرج قال يا عمر استأذنك ثلاثا وأنا معدم ذهب عمر جلس يقول فغلبتني نفسي ما صبرت قمت وجيت استأذن لعمر يا رسول الله عمر بالباب يدخل ولا ما يا رسول الله عمر جاء ثلاث ماريين ما رد عليه فرق قال السادة ثلاثا ولم يأذن ما قال نعم ولا لا مضى عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائذن له قال الحارس يا عمر يا عمر قد أذن يقول عمر فدخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وسادة من جلد حشو هاليف وتحت حصير صدره يقول فقلت شوف يا أخي الموقف، قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر يدري إن النبي عليه الصلاة والسلام متأبل، يمكن لو واحد ثاني كان عمر يقول لا والله بقومها وشني ويقول هذا وقتها دخل عليه تنكت، أنت هذا وقت تنكت، لا عمر يدري إن النبي صلى الله عليه وسلم لطيف أصلاً فهو يقبل هالأمور، لذلك تجرأ يقول قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بعد النكتة اللي اخترعها عمر. يقول قلت يا رسول الله لأن عمر يدري من اللي انساء على النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة بينه وبين النساء فجاب له نكتة عن الحريب قال يا رسول الله قال نعم قال إن كنا في مكة إذا وعمر واقف الحين والنبي صلى الله عليه وسلم متك مطايق صدره قال يا رسول الله إن كنا في مكة إذا أرادت امرأة أحدنا منه شيئا طلبت منه شيئا قام إليها ووجأ عنقها كثر جبتها فتنضبط يعني مرة ثانية على ما تطلب من كذا يقول فهاجرنا إلى المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم فصارت نساؤنا تتعلم من نسائهم فالآن لو أرادت مني شيء قامت إلي هي ووجأت عنقي يقول فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ضحك كذا يقول فقلت لا أتحكنه أخرى الله لا أعطيه نكتة تانية شوف يا أخي قدرة عليه الصلاة والسلام على المجاملة هيانا نبحث الناس إما من زودة ثقل تجي أنت مثلا وتعطيه نكتك كذا وتضحك أنته تقول لك فلصت نكتتك فلصت القصة ما عادي ما نكت هذا من الكبر يا أخي تواضع وتلطف مع الناس تواضع وتلطف شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع جاء الحارس عند الباب وعلى ذكر الحارس كان عندنا دكتور في الجامعة بروفيسور جامعة ملك سعود زميلنا في الجامعة يدرس سياسة شرعية وسياسة دول وقانون فكان يتكلم ذاك اليوم متحمس يقول ودكتور مصري فيقول ولازم كل رئيس دولة يكون عنده حراس يحرسوه ولازم كل كذا ويتكلم فواحد من الطلاب متحمس قال يا بروفيسور قال نعم كان يعني صح هذه قوانين دولية وحراس وصفات الحراس وأجهزة اتصال الحديثة لكن يا دكتور هذا عمر بالخطاب رضي الله عنه كان بدون حراس يمشي ويبيت تحت الشجرة ويمر الرومي يقول له عدلت فأمنت فنمت ها عمر بالخطاب ما مع حرس كان الدكتور واقف كده وقال يتكلم عمر عمر فلما انتهى قال له اه عمر ما كانش معه حرس عشان كده تأتل وفعلا عمر أتل في آخر حياته ولا لا مش عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد بيصلي الفجر كان من اللي كان مخفى في المسجد له اش اسمه ابو لولو اهل ولا لا جاء في الليل ودخل في المحراب وتخبى بالله لو في حرس يقدر تسويها عشان كده أتل لو في ثلاث اربع حرس يجون قبل عمر الى المسجد وينظرون هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى يعني لكن نتكلم عن الأسباب التي يتخذها الناس فالمقصود عمر رضي الله عنه هنا يقول فقلت لأبحث أنه أخرى قلت يا رسول الله أما لو رأيتني وقد دخلت على حفصه ابنتك رضي الله عنه فقلت لا يغرنك أن جارتك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يعني عائشة رضي الله عنها فوالله لئن طلقك رسول الله لأفعلا وأفعلا يقول فتبسم أخرى كأنه يقول يا رسول الله أنا أبو زوج تك لكن أنا في صفك لست في صفها يقول فتبسم أخرى قال فقلت يا رسول الله أجلس قال, أجلس قال فجلست إلى آخر مواقع لكن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل المزاح من الآخر كان يتفاعل يتلطف معه أحيانا يأتي ولدك الصغير يقول لك نكتة يعني عادية جدا أضحك لها أحيانا واحد من زملائك وما شابه ذلك لأجل أن الإنسان يقبله الناس وهو يقبله يكون يأذف ويؤلف كما جاء في الحديث لكن المذنوم هنا قوله عليه الصلاة والسلام تحذيرا لنا ذم كثرة الضحك يقول ونا تكثر الضحك أن يصبح الإنسان مثلا كلامه لمدة ساعة من مثلا أكثر من 45 دقيقة يحاول يضحك يضحك وربع ساعة هو الكلام النافع لا ما يصح هذا أو واحد كلما جلس أمام التلفاز يبغى شيء ضحكه، شيء يرقق قلبك، شيء يبكيك من خشية الله لا، أبغى شيء ضحكه لا، أو مثلا يبغى يسمع عشرة دينية، يبغى اللي ليضحكه، أما شريط يرقق قلبي، شريط يبكيني، شريط يزيد إيماني لا، هذا هو المذموم هنا، لا تكثر الضحك ليست القضية في الضحك إنما النهي عن الاكتار من الضحك حتى لا يفسد الإنسان قلبه على نفسه. هذه ولحبها الكرام طرف من وصايا. حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا اتق المحارمة تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أسأل الله جل على أن يفعل وياكم بما سمعنا اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء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 وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين اللهم أسألك أن تحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء اللهم من أرادهم بسوء فيشكله بنفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين اللهم بارك لهم في أنفسهم وفي أموالهم ووحد قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلدان المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إم اللهم احفظ أولادنا من حسد الحاسدين واحفظهم من صحبة السوء اللهم احفظهم من التدخين والمسكرات والمخدرات يا رب العالمين اللهم اجعل نساءنا متحجبات عفيفات تقيات نقيات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على